راخبارات مدونش ماري سنيث وحفاف راخبار يسنه حفاف واتسندو ادوكيليتس غاشي غاني ميت تفدغ حفاف زيد دخلا تفدغ اسميدي ايديا الراديو الجزيره دي التلفزيون ونجي طبره تفدغ عماس المجلات الجرائد ماركي تخسد ها رخبه مش ماشي مايه الرخبه تسندت تنرو حفاف مروه السريط اطراد مروه التغريض اتزاد ومروه التزيد قاعوا كسيام نوس شقاق قيمه حفذ هذا الشيء ني نيت غير غيرو غيرو ميميو اذا مراه عايز الخس نحففن نعيز الزخان غيحففن بوركين تبغى سنرح او حتى شي سر وقت تفتكمل ابصحتك حفف اتحفاس اكسدرم قش اني يابعدا تمرشد يقراس مرشغ تيجي الحسن مين غا يكسر مرشغ تشك تشك تشك غير لا شي نمرشن قدا نحاشا ارملاش درهم مرشغ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 توا قناه مورود مشات راه انا سمو تراغناس مورود مينورا مش هو خاطر انا سمينورا ويتحف بوس مينورا تويتحف ماشي انا ني نزيدو تقسم فاضو الله شخصي مخ نش من تاع ها ها ها, ها يتقس ياك ها ها فتفت ما عليش ما عليش نشتغو يوغ انت واتروشي خسيشي طاحت غا ياربط ما تروح ضربط ذيس حديقة الحلوين تعجبش الحلوين ذي نيرا ذي را غذي في ست واريغ ذي الداينس ولا يتحفاية نغاتري السوارك بابا يتقرس ها, ها امريكا يثال عراق يفرغسن دين النبوي ها ها ها المهم تغذي المحليه ويتفجر في مسلم كان موسى مسلم كان يحتاج المشكله ان هو هو هو هو هو هو هو هو هو بمليح هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو موسى هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو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 مسي يحفى في دراسة ت ت ت ت ت تحفى ش ش ش الناس يحفى راشمة الناس ت ت ت ت ت سقعد شوية شجيف معه كيف يعجزني سقعد شجيف الناس يلا حفى شوافه مسي يحفى في نعم سيدي ي ي يتحفى سي سي سيديني واتمسى و يحفى في نعم واتويري كيف الناس ت تقدم لا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 اين مشي نهار توقي نقد مسيحف مع التراث ديالنا هيردوز هو العمارة اللي مار واش نمشي لهوك هاد الدرج انت حتى حتى حتى مشي يورينا موس حتى حتى حتى مشي يورينا ان سنش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 ساكي كو ها ها صاحبي اتقصار اكيد يس قاعد العماره على الروتور واخا هو المهم ده طوموبيل اكمس نغوم ويتوير بمليح يسحق سطوب يجريتي جو بوليسيس بالدير وميديو سا بوليسيني اتزاعتش كي الشوارط ديال القدره الالهيه يتقاد بوليسيني غاص نفس المشكل الموسا وايت تشربو مليح ووايت تويربم مليح ووا يسويو بمليح من زو وقت تعيشو مليح لا الناس ارى ارى اوراق موسيقي ديسموني واخو يشط البوليسي الناس وصول وخد قماري وقاسم سيحفف نش عذغاري غنغدور غدا حفاف سمه يمي بوركي غزارا ميو حرق. وفيق ان نشي مرض حففن غكوريجين ماني تحفف اني غس اللهم دورغ اشنو مسيحفف ريصالون التحفيغ غش هو في الله ولا دورغ غدا حفاف عباد الله أفقدر.